صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ لِلَّهِ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 للشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن في فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدين إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تقعهما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 يا بني أقم الصلاة وأأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعِر خدك للناس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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن العاكف فيه والبادء، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ دوء أن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي.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 وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم اللي يقضوا تفثهم واليوفون ذورهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمون بعد ثبوتها فتزل قدمون بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدّت من سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرو لسان الذي يلحذون إليه أعجمي لسان الذي يلحذون إليه أعجمي وَمَا ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ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 وَإِن عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَعَلَى الَّذِينَ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ولم يكن, له شريك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 وَوَجَدَكَ عَائِلَةُ فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مملون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا الكريم، يدعو مع الله إلى آخر نابه أن له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر. وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل بدقالها فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظْرِيمِ وإنشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون ما كانتكم إن عاملون وانتظرو إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا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 أزجاجتك أنهاكك بندوري يُقد من شجرة مباركة يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.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 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَع وَيُذْكَر فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبْحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِي هِمْ وَلَا بِيعٌ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 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسفحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعد كل شيء رحمة وعلما فاغفروا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن للتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وعدتهم ومن صلح من آبائهم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 كفروا ينادون لما الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان لما الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى قالوا ربنا أمتنا اثنين وأحيتنا اثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قرود من سبيل ذلك بأنمو إذا دعى الله وحده كفرتم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 أَلَمْ تَرَ أنهم فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ يعلم ما ظلموا وسييعلم الذين ظلموا ان يكونوا قلبي ينطلب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى قريش إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةُ الشَّتَآءِ وَالصَّاعِفِ فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنْ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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدرك وكل شيء فعلوه في الزبط وكل صغير وكبير مستضر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته. يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا.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 وفضل بيد الله يؤتيه من يشاء